فَكَانَ عِشْرِينَ غُمَامًا هُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ ثم ما قدمت لغر واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكون الَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ i'll oh. 119. وتلك الأمثال نضرب هاي الناس لعلهم O க